اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت أقنا شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك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 أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا من النعم واخرف عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم أكرمنا بقرامة القرآن وأسعدنا بسعادة ختم القرآن اللهم ادعلنا لكتابك من التالين ولك به من العالمين العاملين وفي الجنات منعنين وعن النيران من مزحزحين ولا تجعلنا عن رحمتك أو لا تجعلنا من رحمتك آيسين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا على ما كان من خطأ أو نسيان اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعل قتمتنا هذه قتمة مقبولة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها اللهم ادعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها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 اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنون ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وتولى أمرنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا وحصن فروجنا واشف مرضانا وارحم موتانا واسف مرضانى ارحم موتانا واسف مرضانى موتانا وفرج همنا ونفث كربنا واهد شبابنا واستر على بيوتنا وأصلح أولادنا وزوج بناتنا واهد نساءنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وعفوا عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وعفوا لنا إلهنا وقاليكنا ورازقنا أنت أحق من دكت وأحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرأخ من ملك وأجوج من سئل وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والفرض لا ندلك كل شيء هارك إلا وجهك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك على الحلال ما أحللت والحرام ما حرم والدين ما شرعت والامر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وانت هو الفرحييم الهنا وخالقنا ورازقنا الهنا وخالقنا ورازقنا قد حضرنا ختم كتابك وانا خننا طايانا فَلَا فلا تطردنا عن جمالك الهنا وخالقنا ورازقنا قد حضرنا ختم كتابك وانا خننا طايانا فلا تطربنا عن جنابك إلهنا وخالقنا ورازقنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من الذي نسأله وأنت الرب المعبود؟ وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الغاجون وبواسع عطائه وجزيل فضله قبضة الأيدي ويسأل السائلون نسألك يا ربنا لضحك والجنة نسألك يا ربنا لضحك والجنة ونعود بك من سخطك والنار إلهنا وخالقنا ورازقنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأن أنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر أن نستنصر وأنت المولى الناصر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا ملجأ القاصدين يا جليس الذاكرين يا ملاذ المذنبين يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا مجيب دعوة المضطرين نسألك اللهم رحمة تبننا بها عن رحمة من سواك اللهم حبث إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا فكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان وادعلنا من الراشدين اللهم اصرف عننا السوء والفحشاء ودعلنا من عبادك المخلصين اللهم اصرف عننا السوء والفحشاء ودعلنا من عبادك المخلصين اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الواحبين اللهم ربنا بقضائك وخنعنا بما رزقتنا اللهم يا واسع المغفرة ويا ذلمن والعطايا أنت تتفضل على عبادك بعفق رقابهم من النار في آخر ليلة من رمضان اللهم إن كانت هذه ليلة الختام فأعتق رقابنا من النار رقاب والدينا ومسايخنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين اللهم يا حنان يا منان كما بلغتنا رمضان وأكرمتنا فيه بالصلاة والصيام والقيام تقبله منا واجعلهما قبولا تقبله منا واجعلهما قبولا شافعا مشفعا اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بكي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مصيرنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك إلهنا وخالقنا ورادقنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد بابك الطالبون ورغب إلى جودك وقرمك الغاغبون ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وهبات تمن بها على من تشاك وتمنعها عن من ونحن جميع عبادك ومن أمة حبيبك ومصطفاك اللهم وارض حبيبك في أمته وأعتق رقابنا من النار اللهم وارض حبيبك في أمته وأعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من قبل صيامه وقيامه فغفرت له زلاته وآتامه وأمنته يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه نسألك اللهم في ختام هذا الشهر الكريم أن تطهر قلوبنا من الشرك والرياء وأن ترزقنا الصدق والإخلاص وأن تفرج الهم عن المهمومين وأن تنفث الكرب عن المكروبين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين إلهنا وخالقنا ورازقنا يا رب رمضان ويا رب الأيام ويا رب الليالي ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سواك الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، اللهم يموت صروت بالبقاء وكسبت علينا الفناء توفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان اللهم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات نسألك اللهم في هذه الليلة أن تغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أدمعين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين ودعنا من الفائزين المقبولين اللهم اللهم ولا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد غفرت لنا اللهم ولا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رضيت عنا اللهم ولا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وتعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم أننا نسألك في ختام هذا الشهر الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنّه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساتين وأن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين